Bismillahirrahmanirrahim Bersi Mm hey -hmm. اسم <تصفيق> يا الحمد لله رب قال الكذاب لقال abi tamam ya selam muhabbet abi man Allahu اكثر حبايبي الله يبارك فيك يا يا حميد والله زين نام نام مشى على وجهه تقول لك اذا كده اجي بكم قال ربي جعلني ايوه احنا يعني ايوه صلابات قال ربي Ya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 قال جاب فينا هو محمد الله الله يكرمك الله ora <gülüyor>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 ya da şey ne جيجي في ايه؟ ¿Qué sí, sí. bueno. es bueno. Allah hu Akbar kulle rehu the law. <laughs> يا الله يا الله كله الله يا حبيبي شاء الله الله الله قال Allah Allah ليس <تصفيق> في ي الله ح بلا مذ عليه فرنا واحد الله الله الله الله الله الله فانا فَأَتَبِّيْتَ وَمَا تَأْمِرُونَ فَأَنَّىٰ أَنَا Altyazı يا الله، يا يا الله، الله، الله، الله، الله، يا